بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أَفَلَمْ يروا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السماء وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْنَ نخسف بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفَةً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 والنا له الحديد أَن يَعْمَلَ سابغات وقدر في السرد واعمل صالحا إِنِّي بما تعملون بصير ولسليمان الريح قدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر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 وربك على كل شيء حفير قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذروة في السماوات ولا في الأرض وما لهم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 كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلك إلا كافّة للناس بشير ونذير بشير ونذير ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم, يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين اسقوا ضعفوا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 قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم وقالوا وقالوا ما هذا الا ايفكم مفترى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 ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من اجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد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 وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وَبَيْنَ مَا يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل إِنَّهُمْ كانوا في شك مريب